Ammar TV. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. bismillahir Wa an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 قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ هل إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى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 فَأَخَذَم اللَّهُ نَكَلَآخِرَةِ وَأُولَا إِن نَّ فِي ذَكَ ل عبَرَةَ لِمَيْ يَخْشَ أَأَ تُبْمْ أَشَددُّ خَلقًا أَمِ السَّمَا أُبَنَهَا رَفَعَ السَّمَاءَ فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنَّ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 فيِيمَ أَنْ تَمِنِك رَاهَا إلَ رَِّكَمُ تَهَا إِ ماَا أَن تَمُزِر مَيْ من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أمار تيفي